الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قولوا الم لنكم معكم قولوا الم لنكم معكم وان كان للكافرين نصيب قولوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لَا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً